وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقالَا الذيينَ كَفَروا لِرُسُلِهِمْ لَُخِْرجَنَّكُمْ مِنْ أَْضنَا أَْلَ تَعودَّ فيِي مَِّتنَا فَأَوْح إلَيْهِمْ رَبّهُمْ لَُهْلِكَ النََّّالِمين وَلَ نُسْكِن النَّكُمُ الْأَرْرضَمين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 وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيٌّ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ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 وَمثل كلمة خبيثَةِعَ كَ شجرَة خبيثَةِ نج تُذتمِ فَوْوقِ الْ الأْرض مَا لَهاَا مِنْ قَر يذَبّت الله الذي مَ آمنوا بالِالقَوْ السَّابةِ فيحياةِ الدّيا فيِيآخَِ